أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إصלוها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فكهن بما أتهم ربهم وبقائهم ربهم عذاب الجحيم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 فمن الله علينا ومقان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكذ فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قُلْتُ رَبِّ صُفْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ